والنص بيكون بالفتحة والايه النزال يكون بالكسرة الا في بعض الايه الاشياء الفرعيه في علامات فرعيه ليها ومن ضمن هذه الاشياء جمع المذكر السالم والمثنى والاسماء الخمسة ان شاء الله النهارده ناخد واحد اللي هو ايه اللي هو اللي بنسميه جمع المؤنث السالم ولكن ابن هشام ما بيحبش يسميه جمع مؤنث السالم بيسميه اسم تاني اللي هو ايه بقى اللي هو بيسميه جمع جمع بالالف الوتاء مزيدتين فبيقول إيه وأولاته وما جمع بألف متاء مزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات والأرض وأصطفى البنات على البنين فيبقى هو بيرفع بالضم عادي ويجر بالكسر عادي ولكن هو يختلف عن غيره بأنه هو ينصب بالكسر اللي هو إيه بقى الجمع المانة السالم اللي هو بيسميه ما جمع بقى ألف وكمان أولاد، فأولاد بتعمل معاملة جمع المانة اللي هي السالم، الباب الرابع مما خرج عن الأصل ما جمع بقى ألف المتاء مزيدتين كهندات وزينبات، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح، يعني بينصب بالكسرة نيابة عن اللي عن الفتح. تقول رأيت الهندات والزينبات. الفاعل ب منصوب قال الله تعالى خلق الله السماوات السماوات مفعول به منصوب البنات على البنين يعني الله البنات على البنين فالبنات ايه الفاعل ب منصوب طب بنات صح طب واحد يقول لو هي جمع مؤنث سالم كان قال بنات لقال بنات فين نعم هو الحق هو فهمت جمع, إيه؟ جمع اه هو جمع جمع بالف وتاء مزيدتين ليه هو اصلا بنت صح فالتاء بتاعه البنت دي بتعامل معاملة التاء التأنيث لا زي فاطمة يعني ماشي فزي ما فاطمة بتقول فاطمة برضو بنت بتقول ايه بنت ماشي فأما في الرفع والجر فإنه على الأصل تقول جاءت الهندات يعني ترفع على الضم عادي ومررته بالهندات يعني تجر بالكسر عادي ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالمعنى كهند وإيه؟ وهندات يعني ممكن يبقى مسمى هذا الجمع مؤنث بالمعنى زي هند وهندات في أصلاً بالمعنى مؤنث أو بالتاء زي طلحة وطلحات فطلحة مذكر أصلاً في المعنى ولكن عشان تاء التريث فهو مؤنث لفظي بيبقى طلحات أو بالتاء والمعنى جميعاً كفاطمة وفاطمة فيبقى المؤنث ثلاثة أقسام مؤنث معنوي زي هند وهندات، مؤنث لفظي اللي هو إيه آخرته مربوطة زي طرحة يبقى طرحت، ومؤنث لفظي ومعنوي اللي هو بالمعنى مؤنث وفي نفس الوقت آخرته مربوطة زي فاطمة وإيه وفاطمة، أو بالالف المقصورة كحبلة وحبلات، العلف المقصورة اللي هي ألف لينة يعني، حبلا آخراء ألف لينة يبقى جمعها حبلات، أو المندودة. دي من علامات التأنيث صحراء أخيرها ألف وهمزة نعم التأنيث الألف وهمزة لأخر جمعها صحراء و سماء جمعها سماوات أو يكون مسماه و مذكرا ماشي ويعرب إيه إعراب إيه اللي جمع بالأمانس السالم زي استبل و وحمام وحمامات ماشي طب إحنا ليه جمعناهم كده مع أنهم أصلا مذكر هو العرب قالتها كده طرح علامات حطوها مع إيه وكذلك لا فرق بين أن يكون قد سلمت بنية واحدة كضخمة وضخمات سلمت بنيّة واحدة أو واحدة. يعني البنية الكلمة نفسها يعني الوزن بتاعها مكتوبة عندك عندك؟ قد سلمت بنيّة واحده صح ممكن صح كده؟ يعني سلمة بنيت واحدة يعني ايه؟ يعني المفرد زي الجمع فضخمة الضاد والضاد مفتوحين في الصرف يعني والخاء والخاء عن يوم سكون والميم والميم عن يوم فتح يبقى هنا سالم اللي هذي جمع مؤنث سالم يعني سالم دي يعني سلمة دي سلمة البني يعني إيه؟ يعني المفرد زي الإيه زي الجمع في الصرف يعني أول فهم أنا أو تغيرت ممكن تتغير زي إيه سجدة وإيه والسجادات ثلجي عليها سكون أما الجيم الثانية في الجمع عليها إيه فتح عالي ممكن توصل وحبلة وحبلات ألف اللي جنب تاعت حبلة سكون أما الياء تاعت حبلات مفتوحة وصحراء وصحراوات ماشي صحراء الهمزة اتقلبت ايه؟ واو فكل دول مش سالم كل دول ايه؟ في تغير في حاجات من ناحة الصرف يعني ألا ترى أن الأول محرك وسطه اللي هو الجيم يعني سجدة بيت سجدة سجدات أصلي والثاني قلبت ألفه, ألفه ياء اللي هي حبلة الألف بتاعتها قلبت ياء والثالث قلبت همزته واو يعني الهمزة بتاع الصحراء بيت ايه؟ واو صحراوات ولذلك عدلت عن قول أَكْثَرِهِمْ جمع الْمُؤَنَّةِ السالم. يبقى هو ليه عدل عن القول ده؟ عشان السالم هو لقاء مش لازم يبقى سالم ولا حاجة اما كلمة سالم يعني معناها المفروض يبقى المفرد في الصرف زي الايه؟ زي الجمع فلما لقاء اللي فيه احيانا ما بيققاش سالم فعلشان كده هو رأيه اللي هو يتسمى ما يجمع بألف الوتاء مزيدتين ماشي؟ حيث بيقولوا ده المؤنث السالم ده المؤنث السالم هما بيقولوا لا هما بيقولوا ده التغير بنياته ده برضو جمعوا أن السالم بس إيه يعني الأغلب فيه اللي هو مفضغتش بنيته عشان كده بيدخلوه مع, مع الأقلية في مصدي ولذلك عادلت عن قول أكثرهم جمع المؤنث السالم إلى أن قلت الجمع بالالف والتاء لأعم جمع المؤنث وجمع المذكر وما سلم وما فيه المفرد وما تغير يبقى ليه وما ما قالش برضو المؤنث قالك ليه عشان في حاجات مذكرة زي استبل وستبلات وحمام وحمامات فعشان أعم دمع ده وكذلك أعم ما سلم فيه المفرد وما تغير ايه فيه وقيدت الألف والتاء بالزيادة ليه مزيد بالألف والتاء ليخرج نحو بيت وابيات فبيت ابيات ده جمع تكسير مش جمع مزيد بالالف وليه؟ والتاء ليه عشان في الف ابيات في الاول ماشي وميت وميت واموات برضه ده جمع تكسير مش جمع مزيد بالالف والتاء فان التاء فيهما اصليه التاء اللي في ايه ايه طيب تمام يا لا ايوه نعم اه اللي هي ابيات التاء بتاعت ابيات والتاء بتاعت اموات دي اصليه اللي هي بتاعت بيت مش المزيد بالالف والتاء هل تفهمين أصلي أو ليش همين؟ فينصبان بالفتحة على الأصل تكون سكنت أبياتاً فدي عادي تتعير عادي خالص يعني سكنت أبياتاً يبقى ما يفعل به منصوب بالفتحة وحضرت أمواتاً قال الله تعالى وكنتم أمواتاً فأحياكم يبقى أمواتاً دي عربها إيه؟ خبر آه خبر كنتم خبر كان، ماشي فأحياكم وكذلك نحو قضاه وغزاه ماشي؟ فإن التاء فيهما مربوطة يعني وإن كانت زائدة إلا أن الألف فيهما أصلي لي عشان أصلها إيه قضى يقضي غزى يغزو ماشي لأنها منقلبة عن أصل ألا ترى أن الأصل قضية وغزوة يعني أصلها ياء وواو يعني. لأنها من قضيت وغزوت يعني ياء وواو فلما تحركت الواو والياء وانفتحها ما قبلهما قلبت أَلِفَيْنِ فلذلك يُنْصَبَانِ بِالْفَتْحَةَ عَلَى الْأَصْلِ تَقُلْ رَأَيْتُ قُدَاةً وَغُزَيَةً يعني عايز يقول اللي دي جمع تكسير مش جمع إيه مؤنسل ده ملخص يعني بالقصة ده بس هي يعني مش لا التاء فيها قالوا اللي هي زي التاء المربوطه بتاعه فاطمه ميت مش ميتات ميت مش ميتات انت بتقول ميت ولا بتقول ميات انت بتقول اموات فحطت همزة في الاول فدي جمع تكسير اموات حطيت همزه اما بي... بنت بن بنت... انت مشيت عادي فماضي بنات جزاكم الله خيرا الله يرضي عليكم tulee. Meletu siihen. Ai